بالإذاعة والتلفزيون من مدينة كربلاء ارشاب الفنان برعد النصر حيو وبصلقه العالية يا شباب حضرنا هذه الليلة وبمناسبة عيد سعيد الفضل صلوا على النبي محمد وآل محمد ايضا حضرنا سوية شباب, شباب الغوازي شباب, شباب السؤار الكافة ومن حضر هذا حفظ حضروا معنا كل من الفنان أنا أنا علي الساري, الساري الفنان دعيكم ابو الساري, الساري الفرغة الموسيقية معلفة من عازف الأورج الأستاذ يوسف أبو يعقوب ضابط اللقاء الريفي اخوك محمود يا ابو نسيب ضيف الكرام في هذه الليلة كل من الاخ مهند العراضية اهلا والحسابة الاخ احمودي ابو رسول الساري مع الاخ حكيم ابو باسم الساري مع الاخ حسن البصري اهلا والفساد مع الاخ راضي ابو منصور الساري ليلة نسار ونحتفل بحضور شباب السواري كافة وايضا في هذا الحام ها انتم مع مضرب الاذاء والتلفزيون الاخ رعب الناصري بتاريخ تاريخ أربعة تسع يا صاح شوف انتهى يا ولد دمع على اهلها ما لا, لا اهل يتنازل او في حظ لا اهل يا صاح يا يا اخابو يا صاح شوف انتهى قبل الدمع لا هلاما لا اهل يتنازلوا في حبنا لا هلاما ظل يا ايتي خايف ترى ما نترى ما نظل اغايد ظل يا ايام في قرب خايف لا اهل يتنازل وسيد حسان كمال خاضع لا اهل يتنازل في حبنا لا هلا لا هي اللي صفه روح وحرت لا لا هي اللي صفه هو يا يا يا يا ابو ها هي اليا صفاي يا ما روح وحرد لا هلا او وقت علي ما اشوف قلب وسلم او يا على اماي من جهر وقت علي يا يا يا يا, يا. ما يضوي على أم الله يعوى على باي يا يا يا باي ترية أبايا من العرب رؤي وحايا منجور وقت على أبايا يا مي ما شوف يلبس الأمام سلم حياة انتهى وصرت على باخر سلام سلم حياته انتهى اخ اخ اح والله يا يتبويا يا يا يا, يا, يا, يا اخ سلم حياته ذهب يا اخ أخو سلم حياة انتهى او صرت انا سفر سلام مو كنت اول امس تتمنى ترد لك سلام ولك هسه انا من سلمت انت ترد لا اهلا والله يا اخوي يا يا يا اخوي حسان من سلم يأيض هسام وعلى من سلام يا بيت نازم سمعون يا خحا هو اليك من سلم يا yana men sallamet ana tatrad la hada man يا ايه ترحب دوم انا وفي ايه قليت من اسلم لها على علي ايه يا اهري ايه تحبا بقلب ضوء من ولا علي جرى ولا انا زمانا ولي تم خنثنا حمود خاوي، من طرد النصر، من أولياني يا أي، زمان أوليتم خنث، ولا أنا ولا لا أمسد من أولياني على السعر خاوي أبو ليد ولا لا هم دين يطلبن ولا نقبل حائل على أهل وحال فيه آه حال يا وائل يا وائل يا وائل آه طفلك يطفو غيابك ما لوال صفي الجذبوي ريابك ما له وادي لدشين بعير رأسي ما له وادي لدشين ما عظم ونعاي وقتي ما له عظم وقتي وعم ما سونانا الخايب يا قطوبا بعيد شامرهم زمان اياك وين خايب يمقى جدا حيلي، المصاعب راك جدا حيلي ويرح، المصاعب راك جدا حيلي ويرح، دليل وجه وتجر حصره ويرح، دليل وجه وتجر حصره ويرح، أقافا يعلم نعيه ويرح، أقافا يعلم نعيه والله حتى اللي يحبني لهم وي لا امل من يا يبي سهر الأكل <سؤال> من حام حما جسمي ودع حفاك من حام حما جسمي دع حفاك من حام أحوم عليك شبه الطير من أحوم عليهك شبه الطير من على فراخ وهاذ حادك حاد على شياك يا ابصرت يا روح ويا روحي حماي غايب علي ما يا يا قلبك يا ذم لا مر والشد عليك ويا روحي حماي